أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، نعم. فإنهم قد يكونون أملياء قد, قد لا يكونون، فإنهم قد لا يكونون أملياء ويؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، يعني أنهم يمنعون من التصرف. لأنهم قد لا يكونون أمليا, أو أم أمليا يكونون ما عندهم شيء وفقراء او أو مثلا صغار أو أيتام أو نحو ذلك يقال لا ما يتصرفون حتى يسددوا الحق لأنهم قد يبيعون ويتقاسمون وينفقون ما تقاسموه على أنفسهم فإذا حل الدين في شوال أو في محرم ما وجدنا شيء وين التلك التي بعتم أكلناها أنفقناها على أنفسنا ما بقي شيء يضيع حقه قد لا يكونون أمليا والملاء وصف قد يكون الرجل عنده دراهم لكن ليس ملي فقد يكون الرجل مثلا ملي يعني اذا طالبته بحقك اعطاك اياه هذا هو الملي لكن اخر طالبته بحقك عنده مال وعنده عقار لكن ليس مرن ولا يدفع الحق الا بتعب ومطالبة وشدة وحبس ونحو ذلك هذا يعتبر مالي؟ لا ليس بمالي ولو كان عنده مال اذا كان الحق عند سلطان مثلا ما تستطيع تطالبه ولا تستطيع ان تاخذ حقك منه هذا يعتبر غير مالي اذا كان الحق مثلا احاله على ابيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء فليحتل فحالك على أبيك وأبوك عنده أموال غني ما يلزمك أن تقبل لأن اباك ليس بملي بالنسبة لك لأنك ما تستطيع أن تلزم اباك بسداد الحق الذي عليه ولا تستطيع أن تطالبه تقول أحلني على زيد أو عمر ممكن لكن تحيلني على أبي لا أبي أجله وأحترمه ولا أطالبه وقد أستحي من طلب الحق منه فيذهب حقي فقد فالملاءة تختلف من شخص لشخص فإنهم قد لا يكونون أملئا فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق يبيعون التركه ويتقاسمونها ويفقون على أنفسهم فيفوت حق الدائن نعم فإن تصرفوا فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمه التركه لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركه ولهذا ولهذا لو كانت باقيه لم يلزمهم أكثر من تسليمها فإن تصرفوا قبل ذلك تصرف الورثة في التركة ولم يسددوا الدين ولم يجدوا ضمين ولم يعطوا رهنا فما حكم تصرفهم نقول تصرفهم صحيح تصرفهم صحيح لأنه مالهم، لأن هذا المال مالهم، فتصرفهم صحيح، لكن نلزمهم، نلزمهم كأنهم أصبحوا هم المدينون، نلزمهم بالسداد، السداد قد يكون أكثر من التاريخة. بماذا نلزمهم احيانا تكون التركة مثلا ثمانمائة والدين ألف أو تكون التركة ألف والدين ثمانمائة ما الذي يلزم الوارث قال يلزم الوارث الأقل من الدين أو التركة القليل منهما هو الذي يلزمه يقول أبي مثلا صفت تركته 800. وعليه دين ألف هل صاحب الدين يقول يلزمكم سلمونني ألف يقول لا ما يلزمنا نسلمك إلا ما وجدنا ما وجدنا غير ثمانمائة خذها الدين ثمانمائة والتركة بيعت بألف هل يقول الغريم سلموني الألف قيمة التركة نقول لا لا السوارث وإنما لك دينك فله هذا معنى قوله ويلزمهم اقل الأمرين الدين أو التركة من قضاء الدين أو قيمة التركة لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة لو كان الدين أكثر من التركة فما يلزمهم أن يسددوا الدين كله وإنما يلزمهم بمقدار التركة لانه هو الذي خلف مورثهم ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها يأتي الغرمى مثلا للورثة ويقولون هذا يقول لي ألف وهذا يقول لي خمسمائة وهذا يقول لي ثمانمائة تجمعوا على الورثة فيقول الورثة مورثنا ما خلف سوى هذا البيت نسلمكم إياه واقتسموه على قدر حقوقكم يلزمهم أكثر من البيت لا ما يلزمهم أكثر من التركة ولا أكثر من التركة ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق يعني سقط عن الوارث الوارث ما يطالب مثلا الميت عليه دين وخلف أموال إبل وبقر وغنم وخلف مزارع أشجار وغيرها جاء الغريم يطالب بحقه يقال له خيرا نحن مهتمون بالحق الذي لك وسنعطيك إياه إن شاء الله أراد الله تبارك وتعالى أن ماتت الحيوانات وأن تلفت المزارع هل يلزم الورثة أن يسدد الدين في هذه الحال لا ما يلزمهم شيء والحق يبقى في ذمة الميت ولا يطالب الورثة بشيء ما دام أن التركه تلفت وإنما كما تقدم من باب التبرع والبر والإحسان إلى مورثهم أن يسددوا دينه إذا أمكن وإلا من حيث الوجوب لا يزمهم شيء وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق يعني سقطت مطالبة الوارث نعم. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني لو تلف الجاني رجل رقيق جنى على شخص ما ضربه ففقأ عينه قدرت العين بنصف الديه شرعا والديه دية الخطأ مئة ألف وديه العمد مئة وعشرة الاف طولب السيد بالدين الذي على رقبة الجاني يقال تبيع هذا الجاني وتسدد الحق قال لا بأس وعده ان يبيعه يوم الجمعة مثلا الجاني هذا لانه لزم من قيمته قيمة خمسين ألف دية الخطأ للعين نصف الدية فاتفق مع المجني عليه قال نبيعه إن شاء الله يوم الجمعة نعرضه للبيع ونبيعه ونأخذ القيمة ونعطيك حقك والباقي لي. للسيد قبل يوم الجمعة مات الجاني هل يقول المجني عليه للسيد اعطني الخمسين الفا من مالك لا لان الخمسين الف هذه في رقبه الجاني والجانبات فكذلك هنا اذا كان الدين تعلق بالتركه والتركه تلفت فلا يطالب الورثه بشيء وان قضى الورثة الدين من غير التركه او منها جاز الورثة الدين جاز. الورثه ورثه مال ابيهم متفرق وكثير وقالوا المال يشتغل يعمل في التجاره ولا نحب أن نصفي تجارة أبينا وإنما سننظر من يصلح للتجارة منا أو من غيرنا ونجعله يشتغل في تجارة أبينا ولا نصفيها يقول حقي الرجل الدائن يقول أحد الورثة حقك عندي خذ حقك يلزمون بتصفيه التركة لا ما دام الدائن الغريم أعطي حقه يكفي أو قالوا نترك التركة جلها يشتغل ونعطيك هذه الأرض أو هذا البيت عن حقك صح ما يلزمهم الغريم يقول لازم تبيعون التركة والصفون أو تعطون حقي إذا اتاه حقه من وارث أو غيره أو من التركة نفسها صح. نعم وانقضى الورثة وإن الدين من غير التركه او منها جاز وان ابى الجميع باع الحاكم من التركه ما يقضي الدين وان ابى ما حصل ما دفعوا ولا اعطوا من الديه من التركة ولا ضمنوا له ضمين ولا رهن ولا شيء ما, طلوه. ما الذي يجب يجب أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يجبرهم أن يبيعوا فإن لم يرضوا فللحاكم الحق في أن يبيع هو يعد الناس يقول سنعرض بيت فلان أو ارض فلان للبيع يوم كذا في وقت كذا من له نظر فليحذر الورث يقول لا ما نبيع الحاكم يقول نبيع باع الحاكم هل البيع صحيح نعم لانه اجبار بحق لسداد حق واجب فاذا رفض الورثة او تتاكلوا او احال بعضهم الى بعض وضيعوا صاحب الحق يرفع الامر للحاكم والحاكم يحذرهم ويجبرهم بالسداد فإن أبوا سدد هو باع من التركه الحاكم له الحق في البيع لانه لا يجوز بيع, المسلم بيع مال المسلم الا بطيب خاطر منه الا اذا كان الالزام بحق وهذا الزام بحق لاجل براءه ذمه المتوفى فيبيع الحاكم وان لم يرضى الورثه ويسدد الحق الذي عليه نعم. وان مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثه للمؤجل اختص اصحاب الحاله بالتركه وإن, أبع... وإن مات المفلس وعليه دين هناك المفلس عليه دين حال ودين مؤجل وهو باقي فنسدد الحال والمؤجل يبقى في وقته حلوله لانه ان لم يسدد تعلق بذمه المفلس لكن الان المفلس مات ما في مال ولا فيه ذمه ما في ذمه يتعلق بها المال الدين يقول يلزم الورثه ان يبقوا شيئا للدين المؤجل اذا لم نقل بحلوله فيبقى شيء منه لسداد الديون المؤجله نعم وإن مات, وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختس أصحاب الحالات بالترك بالترك متى ما وثق إذا التزم شخص بأنه إذا حل الدين يسدد نعم وإن أبو ذلك حل دينه فإن أبا إذا أبو ذلك قالوا لا ما نلتزم بشيء ونحن نسدد اللي ديونهم حاضرة محالة وانت ايها صاحب الحق المؤجل انتظر عند اجلك طيب انتظري لمن من يسددني ما دام انتم تخليتم والرجل مات وتركه تبعونه وتسلمونه لما أصحاب الحقوق لا حقي يحل فيحل حقه حينئذ حفظا لماله وان ابوا ذلك حل دينه فشاركهم لأن يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية لأنه إذا ما طلوه هكذا سقط دينه إذا قالوا له مثلا ما نوثق ولا نعطيك كفيل ولا رهن وسنبيع التركة ونسدد أصحاب الحقوق الحاله وأنت رزقك على الله اقول له رزقي على الله لكن أنا حقي تعلق بهذه التركة ما تفوت ما أتركها تفوت وأنا يضيع حقي لأن لو كان الرجل حي قلت نعم يسددني إن شاء الله لكن الرجل مات وانتم ما التزمتم فيلزم أن يحل حقي حتى لا يضيع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول من أنهى عمرته وهو موجود في مكة فهل الأفضل له الطواف أو السعي وماذا يعمل أقول اولا السعي ما يصح منه وإن سعى بعد تمام عمرته فيعتبر سعيه عبث لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بالسعي أكثر من سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة وما تفسير قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تطوع فيما شرع الله له في كتابه أو شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالسعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا تجوز الزيادة وبخلاف الطواف فالطواف يستحب في كل وقت يقول تقسيم الاموال التي ترد الى الجمعية الخيرية على الفقراء توزيعا على الاشهر هل يجوز واقول اذا كان في ذلك مصلحة فيجوز لان الجمعية تستلم من الاغنياء فهي بمثابة وكيل من الاغنياء لتسليم الفقراء ووكيل من الفقراء بالاستلام من الأغنياء فإذا كان التوزيع شهريا في مصلحتهم فلعله خير بخلاف ما إذا اعطي الفقير مثلا في رمضان عشرين ألف جميع قد يضيعها وتضيع عليها فإذا رتب له في كل شهر ألف وخمسمائة ريال مثلا ونحو ذلك يكون في هذا خير ترتيب والقضاء لحاجاته يقول هل من السنة طواف الوداع للعمرة هل من السنه طواف الوداع طواف الوداع عباده وقربة لله تبارك وتعالى لكن هل هو واجب او ليس بواجب قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه يقول لان العمره حج اصغر وما وجب في الحج وجب في العمره وبعض العلماء رحمهم الله يقول الوداع الطواف الوداع واجب في الحج لان الحاج يخرج الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى ثم يدخل الى مكه ثم يعود الى منى فامر الا يسافر من منى وغيرها الا بعد طواف الوداع وأما المعتمر فهو في مكة ما خرج فقولان للعلماء رحمهم الله والذين قالوا بوجوبه قالوا لا يجب بتركه هدي لا يجب بترك طواف وداع العمرة هدي والذين قالوا بوجوبه قالوا بوجوبه إذا أقام وجلس في مكة أما إذا دخل مكة وطاف وسعى وقصر واراد السفر فهذا ما يلزمه وداع اطلاقا يقول توفي الرجل وترك أموالا كثيرة وترك ورثة واستأثر بها أحدهم دون الآخرين ثم إنه مات بعدما استأثر بتركة أبيه مات وخلف ورثة هل يلزم ورثة الولد أن يرد الحقوق إلى أصحابها نعم بل يجب عليهم ومن حق المحرومين من تركه أبيهم أن يطالبوا بحقهم ممن هو المال بيده من ورثة أخيهم يقول توفي والدي وعليه دين لأناس كثير منهم من نعرفه ومنهم من لا نعرفه ومن نعرفه أعطيناه حقه ومن لا نعرفه كيف نصل إليه أقول إذا أظهرتم هذا وبينتم هذا للآخرين تبرأ ذمتكم إن شاء الله ويكون هذا من بركم بأبيكم أن تحرصوا على سداد دينه بأي طريقة فإذا بذلتم ما في وسعكم ولم تعثروا على بعض اصحاب الحقوق فليس عليكم جناح تقول السائلة امرأة اخذت دواء لمنع دورها الشهرية لانها موجودة في المسجد الحرام واخبرتها الطبيبة انه اذا نزل نقاط من الدم في وقت الحيض فانها تكون استحاذة لا هذا ليس بصحيح المرأة اذا استعملت موانع الحيض ثم نزل شيء من الحيض ولو قليل فهو حيض ويمنع من الصلاة والصيام والطواف وسائر العبادات التي يلزم لها الطهارة والأولى للمرأة هل لا تستعمل موانع الحيض لأن المجرب أن كثير من النساء إذا استعملت ما تمنع وإنما تطيل المدة وتربك عادتها وتختلف فالأولى لها الا لا تستعمل ما يمنع إلا إذا جربت ورأت أنه يمنع بالكلية وإن منع بالكلية فصلاتها صحيحة وإن لم يمنع بالكلية فلا يصح منها الصلاة لأن نزول الدم وإن قل في زمن الحيض يعتبر حيض حتى الصفرة والكدره في زمن الحيض تعتبر حيضا لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدره بعد الطهر شيئا بعد الطهر يعني دل هذا بمفهومه على ان الصفرة والقدرة قبل الطهر تعتبر حيضا هل المسعى داخل حدود المسجد الحرام نعم أما الآن بالتوسعة فهو داخل بخلاف ما كان عليه الأمر أولا قبل فهو خارج فلا يجوز للحائض أن تجلس فيه لكن إذا كانت حائض وقد طافت وهي طاهرة فلها أن تسعى وإن كانت حائض لأنه لا يشترط للسعي طهارة والسعية في المسعى لا تعتبر جالسة ما يجوز لها أن تجلس في المسجد الحرام وإنما لها أن تسعى ولها أن تدخل لحاجة ولا تمكث فيه رجل جاء لأول مرة إلى مكة فاعتمر لنفسه ثم اعتمر لغيره ما ينبغي لمن دخل مكة أن يكرر العمرة وإنما يقتصر على العمرة التي دخل بها مكة ويكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن احب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين